إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا Rodielo, huan, huan, huan, huan, huan, zelikali menchasia,